لكن ارغب ان تسددني فئه خمسمائه ورقه واحده احبه اليك قال لا باس هذا لا باس به لان السعر واحد والقيمه عند الناس واحد الا ان هذا الشخص ربما يكون له مصلحه خاصه به لأجل يضعها في جيبه بسهوله والجسر مثلا ما تكون بارزه يقول السائل لو أن شخصا عنده معاملة فقال لشخص آخر عنده وجاهه أنجز لي هذه المعاملة ولك مبلغ من المال هل يجوز ذلك نعم يجوز هذا بشرط أن لا يكون هذا الذي يأخذ المال هو الذي عنده المعاملة لأنك إذا قلت لشخص ما مثلا له وجاهه في مؤسسة ما أو دائرة ما ويستطيع أن يخلص المعاملات قلت له أعطيك على هذه المعاملة اذا خلصتها ألف ريال فذهب وخلصها يستحق هذا الألف وهذا سائر عند الناس ما في باس لأن هذا كما يقال التعقيب والمعقب أو تكون أنت مشغول في عمل ما ولا تستطيع وأعطيت اجره لمن يخلص معاملتك في البلدية أو في الشرطة أو في أي جهة بخلاف ما إذا كان هذا الرجل يعمل في هذه المؤسسة مثلا في البلدية أو في الشرطة أو في أي جهة مثلا أو في البنك أو نحوه وقلت خلصني هذه المعاملة ويعطيك كذا وهو الذي سيتولاها هذا حرام عليه لان هذا رشوه هو مكلف بان يخلص هذه المعامله لك ولغيرك وهذا شغله لكن يماطلك من اجل ان تدفع له رشوه فاذا دفعت انت وكنت لا تبالي ما طل غيرك اتعب غيرك غيرك الذين مثلا يحبون ان يباشروا أعمالهم بأنفسهم ولا يحب أن يدفع ريال على معاملته هو يذهب إذا عودته أنت وعطيته رشوة تعود هذا هذا وصار ما يخلص أي معاملة إلا برشوة وهذا حرام عليك وحرام عليه هو وإن كان بينكما واسطة سعى في الموضوع فهو فالكل ملعونون لعن الله الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش يعني الذي يسعى بينهم فأنت تعطي مثلا على معاملة من واجب هذا الذي تعطيه أن يخلصها بدون شيء يحرم عليك أن تعطيه ويحرم عليها أن ياخذ أما إذا كان لا ما علاقة له بالمعاملة وإنما هو يذهب إلى هذا ويترجاه ويسلم عليه أو له صداقة معه أو له معرفة أو له قرابة فيخلصها أو يخلصها مثلا كأي واحد من الناس لكن أنت مشغول وينشغل عن معاملتك فقلت لفلان من الناس خلص لي هذه المعاملة في هذه الدائرة بألف ريال أو مئة ريال أو أقل لا بأس هذه اجره مثل لو قلت خلص لي بنا هذا الجدار أو بلط لي هذه الأرض أو كذا أو كذا بمبلغ كذا هذه جعله تسمى يعني جعلت له شيئا ما مقابل عمل ما يقوم به فإن قام بهذا العمل استحقه وإن لم يقم بهذا العمل فلا يستحق أو قلت مثلا ناقتي ضلت ضاعت من يردها إلي بمئة ريال فذهب مجموعة من الأشخاص واحد شرق واحد غرب واحد شمال واحد جنوب يلتمسونها فوجدها واحد منهم وأتى بها كلهم تعطيهم لا تعطي الذي اجابها فقط وذاك يخلف الله عليه تعبه يقول اذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون صلاه الجنازه وأنا لم أصلي تحية المسجد فهل تعتبر صلاة الجنازة تحية للمسجد الذي يظهر والله أعلم أنها لا تكفي عن تحية المسجد لأن تحية المسجد صلاة بركوع وسجود واما هذه صلاة الجنازة فهي لا تعتبر مثل الصلاة فلا تكفي فيما يظهر لي والله أعلم عن تحية المسجد وان عليه اذا اراد ان يجلس ان صلى على الجنازه وخرج معها فلا باس وان صلى على الجنازه واراد ان يجلس فيصلي تحيه المسجد يقول ما حكم من لم يستيقظ لصلاه الفجر او اي صلاه اخرى رغم انه كان عازما قبل النوم عازما عزما, عزما مؤكدا على ان يستيقظ ولكنه يطفئ المنبه ويعود للنوم ولا يصلي الا بعد فوات الوقت عليه اولا اذا قام من نومه ان يبادر الى الصلاه بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك فكفارتها بالمبادرة بأدائها ثم إن كان متساهل فهو آثم عليه التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على ان لا يعود الى هذا الفعل مرة اخرى وان كان غير متساهل بدل ما في وسعه ولكن غلبه النوم فلا اثم عليه والحمد لله يقول كيف يصنع من راى رؤيا هل يبحث عمن يفسرها له أم يهملها ولا يفسرها لا يلزم بل ولا يستحب أن يبحث عن من يفسرها له إن رأى أنها تشغله وتخطر على باله بين حين وآخر وطلب من يفسرها له فقد يوجد أشخاص يفسرون الرؤيا وعرف حسن وصحة تفسيرهم بالتجربة وإن رأى أنها لا تشغله فلا ينبغي أن يطلب من يفسرها وإنما يتأملها ويظنها خيراً. ويحمد الله على ذلك ولا يطلب التفسير يقول أرجو نزود الايضاح الامثله على قول المسلف إبراء علق على شرط نعم الإبراء المعلق على شرط ما يلزم حتى لو وجد الشرط وإنما حال مثلا الرغبة في الابراء إن ابرا نفذ وإلا فلا ينفذ وفرق بين أن يقول إن ميتت أنا فأنت في حل هذا في حكم الوصيه لأنه وصى له بعد موته بالبراءة مما في ذمته وبين ان يقول ان مت او اذا مت انت فانت في حلم فالرجل الحي موجود ما تلزم بالموت وانما تلزم اذا اضراه اذا مثلا مات بالفعل وجاء الورثه ليسددوا فقال انا مسامح لابيكم متنازل عن ابيكم صح لكن الورثة يقولون يلزمك التنازل لأنك تنازلت في حال الحياة نقول لا له الرجوع ما يلزم إلا بعد عند التنازل عند السداد أو المطالبة إذا تنازل نفذ تقول امراه ماتت ولها ابناء وكان ابوها على قيد الحياه في, و... في وقت موتها ثم مات ابوها فطلب اولادها ارث, إرث امهم من مال ابيها فمنع... فمنعوا من ذلك على ان ابوها هو الذي ورثها فما هو الدليل على منع ابنائها من الارث هي لا ترث من أبيها وقد ماتت قبله لأن الميراث للأحياء وليس للأموات ما يقال المرأة ماتت قبل أبيها وترث منه أو أولادها يطالبون بميراثها من أبيها كيف يطالبون بميراثها من أبيها وقد ماتت قبله والميت يرث من الحي إذا مات بعده لا هذا عقلا معروف يقول يعقل على على امراه لا يريد زواجها زواج زواجها ولكن لأن يكون محرما لها في السفر فهل يجوز هذا الفعل؟ العقل صحيح لكن يكره للإنسان أن يفعل هذا الفعل أن يعقد على امرأة لا يرغب في زواجها أو هي لا ترغب فيه ولن تمكنه من نفسها وإنما تريده لتقضي به غرضا يسافر بها أو نحو ذلك أو يحج بها أو نحو هذا هذا ما ينبغي مثله وإلا لو حصل. فهو النفاح صحيح يقول من صلى العيد هل تسقط عنه صلاة الجمعة وكيف يصلي الظهر اذا اتفق يوم العيد ويوم الجمعة فتسقط صلاه الجمعه عمن حضر العيد غير الامام فاذا حضر العيد فتسقط عنه صلاه الجمعه لكن عليه ان يصلي الظهر جماعه ولا يجوز له ان يتخلف عن صلاه الجماعه فإن وجد من يصلي الظهر له ان يصلي الظهر جماعه لكن لا يجلس في بيته ويقول لا تجب علي صلاة الجمعة نقول نعم لا تجب عليك صلاة الجمعة لكن يتجب عليك الجماعة فعليك أن تصلي مع الجماعة إن وجدت جماعة يصلون الظهر فصل الظهر معهم وعليه أن يصلي الظهر وليس معنى هذا أنها تسقط عنه الصلاة بالكليه وإنما تسقط عنه صلاة الجمعة ركعتين وتجب عليه صلاة الظهر أربعا يقول أراد شخصنا الاقتراض من شخص آخر فقام ودعاه الى وليمة عشاء قبل طلب القرض وبعد الانتهاء من العشاء طلب منه القرض مع العلم انه لم يخبره بسبب هذه الوليمة او كانت هذه الوليمة من باب التقرب البعض ما يجوز له ان يتحيل على اخيه اذا ظن انه لا يقدره الا بهذه العزيمة او فما يجوز له ذلك فهو ان اعطي لي شيئا بغير سماحه نفس فقد يكون عليه في هذا ضرر فما ينبغي للمرء ان يتحيل على امر من الامور لان الحيل من صفه اليهود هم الذين يتحيلون على الحرام باي وسيله من الوسائل ليكون لهم حلالا في ظنهم فعلهم في صيد السمك يوم السبت كان الله جل وعلا ابتلاهم بأن السمك يكثر عندهم يوم السبت في الشواطئ ثم يهرب بعده وقد حرم عليهم الصيد يوم السبت فتحيلوا اخترع لهم شقي من أشقيائهم حيلة فقال نضع الشراء يوم الجمعة فإذا جاء السمك يوم السبت دخل فيها ومستطاع أن يخرج ولا نأخذ الشراء يوم السبت نتركها اليوم لحدرج نأخذها فهم تحيلوا هذه الحيلة الباطلة فلعنهم الله والمسلم يكون صريحا في جميع أموره لا يتحيل على أمر من الأمور فأشابه اليهود في حيالهم يقول ذكرت ان القرض اذا جر نفعا لا يجوز لا يجوز نريد توضيح ذلك القرض الذي جر نفعا باي وسيله من الوسائل مثلا قال اقرضك على ان تسددني اكثر اقرضك على ان تقضي لي هذه الحاجه قال يا اخي انا في حاجه الى قرض ألف ريال قال نعم اقرضك لكن اشترط عليك تخلص لهذه المعامله من البلديه او من الشرطه او من جهه ما هذا حرام لان هذا قرض جر نفع فلا يجوز للمقرض ان يشترط على التاريض نفعا يخصه قال اقرضك هذه هذا المبلغ الذي تريده لكن على شرط أن تؤجر لي دكانك هذا بكذا أقلبك على شرط أن تستاجر مني هذه الدار قال أنا في حاجة إلى إيجاد مشروع وفي حاجة إلى دراهم سيوله أريد منك خمسمائة ألف لأسعى في المشروع قال لا بأس أنا أقرضك لكن على شرط أن تستأجر مني هذه الدار تكون مقر للمؤسسة بمئة ألف سنويا هذا حرام ولا يجوز كل هذه قروض قرض جر نفعا يعني شيء تفع به أنت على حساب القرن يقول لو زنها بامرأة فحملت وبعد ذلك عقد عليها النكاح يحرم أن يعقد عليها وهي في حال حملها لأن العقد على الحمل باطل حتى وإن كان الحمل له والولد هذا لا ينسب إليه لا يجوز أن ينسب إليه ما دام أنه ليس بولد شرعي يقول السائل شخص اقرب مبلغ الفي ريال صحيحة وقال لي انا مسامح لك ان انا اذا انا مت واذا انت مت انا مسامح ولكني انا اعمل بمرتب الف ريال شهريا واتفقنا على السداد في ثلاثة اشهر او اكثر فهل يجوز القرن صحيح ومسامحته إياك إذا كنت أنت المقترض حال موته كما تقدم تكون بحكم الوصية إن كنت ليس بوارث الله وكان هذا المبلغ يخرج من الثلث فاقل فهو ينفذ وأما مسامحته لك إذا مت أنت فهذا لا ينفذ الآن وإنما إذا مت وأردت وأراد هو تنفيذه فله ذلك وإن أراد استرجاع المبلغ فله وما دام اتفقتم على أن يكون السداد على ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر صح هذا ولو طالب بها دفعة واحدة لزمك السداد لأن الوعد بالتأجيل يعتبر وعد حسن وليس بلازم مثلا اقرضك ألف ريال وقال انا لا اطالبك به الان الا بعد ستة اشهر ثم انه بعد عشرة ايام وخمسة عشر يوم اضطر الى المبلغ فجاء اليك وقال اعطني القرض تقول انك وعدتني تقول لا اطالبك به الا بعد ستة اشهر نقول من حقه ان يطالبك به لان القرض لا يتأجل حتى لو اجل ولكنه وعدك ان ينتظر لكن ما دام اضطر لماله فمن حقه ان يطالب به نريد زياده توضيح لكلمه القراضه قراضه قلت ما كان فيها عيب ما كان فيها عيب من العيوب او مقطعه او نحو ذلك إذا كان فيه فرق مثلا فلا يجوز وإن لم يكن هناك فرق فذلك جائز هل على أهل مكة إثم إذا اصطادوا الطيور أولا الصيد من مكة يحرم لان صيد مكة حرام على المحرم والحلال على أهل مكة وعلى المحرمين والصيد خارج مكة يباح ثم الخلاف إذا دخل به مكة هل يلزم إطلاقه لأنه أصبح من صيد الحرم؟ أم لا يلزم إطلاقه لأنه ليس من صيد الحرم وإنما أدخل الحرم وهو مصيد فهذا محل خلاف قال لزوجته إن ذهبت فأنت طالق هذا في المحاكم ما الفرق بين الشرط المتكلم والمخاطب المتكلم هو نفسه يقول إن ميت أنا فالدين الذي عليك أنت في حل هذا عبارة كأنه وسى بعد الموت أن يسقط الدين الذي عليك هذا في حكم الوسية وأما الآخر فهو وعد وعد وابراء على شرط لا ينفذ الا في وقته اذا اراد تنفيذه رجل سعى او زاده السعي على سبعة اشواط ان كان متعمد فلا يجوز له لان هذا من العبث وسعيه صحيح وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه إن شاء الله وعليه أن يتفقى بالمستقبل ويعرف الواجب عليه ليأتي بالواجب بلا زيادة ولا نقص على المرء أن يهتم بالعبادة التي يؤديها لا يخالف ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم السعي سبعة أشواط يبدأ بالصفاء وينتهي بالبروة فلا يجوز للإنسان أن يتعمد الزيادة وإن كان جهلا فلا يجوز له أن يتساهل في الأحكام بل يتفقه فإن كان هذا ما في وسعه فلا إثم عليه إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين